بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فلازلنا في حلقات شرح الملخص في أصول الفقه وكنا قد انتهينا من باب الأحكام وبعون الله تعالى سنبدأ في الباب الثاني من الملخص في أصول الفقه وهو باب الأدلة أقول لما انتهينا من ذكر الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية نذكر بعون الله تعالى أدلة تلك الأ... أدلة هذه الأحكام فإن كل حكم الأحكام التي ذكرناها قلنا أن الأحكام تكلفية وضعيه الأحكام التكلفية الإيجاب الندب الإباحة الكراه التحريم الأحكام الوضعيه السبب الرخصة المانع الصحة والفساد الر الرخصة والعزيمة وتكلمنا عن هذه الأمور بالتفصيل هذه هذه الأحكام هذه الأحكام لا بد إذا أرد أن نعمل بها لا بد من دليل على ذلك يعني نحن نقول أن حكم الصلاة أنها واجبة لا بد من دليل قلنا أن الوضوء واجبة حكم تكليفي قلنا أن الأكل من وسط الطبق من وسط القصعة مكروه الكراء حكم تكليفي ما الدليل على ذلك قلنا باستحباب قيام الليل ما الدليل على ذلك لا بد من دليل قلنا <تصفيق> <تصفيق> قلنا باستحباب تعجيل الإفطار، قلنا باستحباب تأخير السحور ما مدل على ذلك. قلنا قلنا بأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. قلنا أن الحيض مانع من الصلاة. قلنا أن الإرث. قلنا أن الإرث مانع. قلنا أن القتل مانع من الإرث. كل هذه الأشياء لا بد لها من دليل أي حكم تكليفي لا بد له من دليل سواء كان هذه الأدلة متفق عليها او مختلف فيها أو مختلف فيها تقسيمات الأدلة الأدلة تقسم بعدة اعتبارات أي شيء ممكن نقسمه باعتبارات مختلفة كما أسلفنا قبل ذلك فمثلا علم الحديث النبوي ممكن أن نقسمه باعتبار أنه صحيح وضعيف، ممكن نق أن نقسمه باعتبار أنه ناسخ ومنسوخ، ممكن أن نقسمه باعتبار أحاديث أحكام وأحاديث آداب، ممكن نقسمه باعتبارات كثيره أي شيء ممكن يقسم باعتبار الطعام الذي نأكله، ممكن أن يقسم باعتبارات معينة، يقسم باعتبار مأكولات نباتية ومأكولات نباتات ولحوم، ممكن يقسم اطعمه تؤكل بالنهار. تؤكل على الغداء تؤكل في الفطار ممكن يقسم باعتبار نشويات وبروتينات فأي شيء يقسم باعتبارات مختلفة كذلك الأدلة تقسم باعتبارات مختلفة نذكر منها تقسيمين التقسيم الأول من جهه الاتفاق والاختلاف الأدلة تنقسم باعتبار أدلة متفق عليها وأدلة مختلفة فيها التقسيم الثاني باعتبار أدلة عقلية وأدلة نقلية يبقى صار معنا الآن أقسام الأدلة باعتبار أدلة متفق عليها ومختلف فيها باعتبار الاتفاق والاختلاف الاختلاف أدلة عقلية و نقلية أولا أقسام الأدلة التقسيم الأول باعتبار الاتفاق والاختلاف الاحتجاج بها الأدلة من هذه الناحية من ناحية هذا القسم من حيث الاتفاق والاختلاف تنقسم الى قسمين ادله المتفق عليها وادله المختلف فيها ادله المتفق على الاحتجاج بها الاحتجاج بها لا خلاف الاحتجاج بها وادله مختلف في الاحتجاج بها يعني مثلا عندما اتكلم معك في قضيه معينه تقول لي ما الدليل على كذا اقول لك الدليل قوله تعالى كذا عندما تقول لي ما الدليل على على على وجوب مد ما الدليل على صوم رمضان؟ أقول لك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هذا الدليل سماه القرآن هذا متفق عليه الدليل بنية الإسلام على خمس وذكر منها صيام رمضان هذا الدليل متفق عليه الدليل الإجماع أجمع أهل العلم على وجوب صيام شهر رمضان هذا الدليل متفق عليه مسألة أخرى عندما مثلا أقول لك أتنا أتناقش معك في مسألة تقول لا تقول لي ما حكم التتابع في الصيام في الصيام كفرت اليمين يعني عن عليا عليا صيام ثلاثة أيام كفرت يمين هل يجب علي التتابع؟ أقول لك مثلا أقول لك الجمهور يقول لا يشترط التتابع. لا يشترط التتابع يعني صمت عليك مثلا النهارده الخميس فصمت الخميس والجمعة والسبت عادي صمت الخميس وافطت الجمعه والسبت وصمت الاحد والاثنين يجوز لا يشترط التتابع في صيام الايه الكفاره ثم قلت لك انا لكنني اميل اختار قول ابي حنيفه في وجوب التتابع فانت تقول وما دليل مدّلّي الذي ذهب إليه أبو حنيف أو الأحناف في وجوب التتابع، يعني الأحناف يرون أن كفارة اليمين صمت الثلاثاء والأربع وأفطار الخميس يقال لك تعيد مرة من الأ من من تستأنف من البداية، فأنت قلت لي ما الدليل على ذلك، قلت لك الدليل القراء الشازة صيام ثلاثة أيام متتابعت، فتقولي القراء الشاذة مختلف الاحتجاج بها، بل الجمهور بل يكاد يكون هناك إجماع في عدم الاحتجاج بها. في علم الاحتجاج بها مسألة اخرى اتناقش معك في مسألة مسألة الاخذ من اللحيه تقول لي ما الدليل على جواز الاخذ من اقول لك الدليل فعل ابن عمر وفعل وصح وورد عن ابي هريره جماعة من الصحابه تقول لي فعل الصحابه مختلف فيه فعل الصحابه مختلفا فيه بصرف النظر بصرف عن هذه المسائل انما اريد ابين لك أن هناك أدلة متفق على الاحتجاج بها وأدلة مختلف على في الاحتجاج بها اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعترَّة شرعا على أن أربعة الأدلة المعترَّة شرعا أربعة المتفق عليها الكتاب السنة الإجماع القياس وذلك من حيث الجملة من حيث الجملة قال الشافعي قال الشافعي وكلام الشافعي في الرسالة قال ليس لاحد أبدا اسمع كلام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي كتاب الرسالة له كتاب الرسالة من أقدم الكتب بل من أول ما ألف في أصول الفقه كتاب الرسالة للإمام الشافعي حتى أن الإمام أحمد يقول ما كنا نعلم العام والخاص حتى جاءنا الشافعي حتى جاءنا الشافعي وكان الشافعي من, من الذين يدعو لهم أحمد في قيام الليل كان يدعو دائما له, دائما يدعو له حتى أن عبد الله بن أحمد قاله يا أبي من الشافعي هذا؟ يعني هو يعلم الشافعي ولكن ماذا الدعاء المستمر قال يا بني إن الشافعي كان للدنيا كالشمس وللجسد كالعافية أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى حتى رأيته الشيخ القاضي أحمد شاكر رحمه الله تعالى قال في مقدمة تحقيق الرسالة لو جاز لعالم أن يقلد عالم لقلد الشافعي يعني حق من يقلد الشافعي رحمه الله تعالى قال ليس لاحد أبدا أن يقول في شيء حل أو حرم إلا من جهة العلم إلا بالعلم يقول وجهة العلم الخبر الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو القياس هذه الأدلة المتفق عليه أما الكتاب القرآن فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم والسنة كذلك يقول المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب التحبير في أصول الفقه ومن أكبر كتب أصول الفقه عند الحنبيلة في مطروح في سمان مجلدات يقول في مطروح في ثمان مجلدات يقول وهذا مذهب الأئمة الأعلام أي الاحتجاج بال بال بالأدلة الأربعة وهذا مذهب الأئمة الأعلام مذهب الأئمة الأعلام وأتباعهم منهم الأئمة الأربعة والأتباع لهم كذلك وغيرهم من المتكلمين وخالف في ذلك المرجئة والشيعة والخوارج يعني هذا مذهب أهل السنة أن هذه الأدلة الأربعة متفق عليها أما القياس فوقع فيه نزاع خفيف حتى قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط وأما المنكرون للقياس فأول من باح بانكاره النظام هذا معتزل مبتدع النظام هذا كان من المبتدع وتابعه قومنا المعتزلة وتابعه من أهل السنة بعض قلة قليلة من أهل السنة كداود داود بن علي داود بن علي بن خلف الأصبهاني وهو ممن لا يرون الاحتجاج بالقياس وهو من أهل السنة وكان أسنى عليه الإمام الزابي في سير أعلام النبلاء ومن طريف ما يذكر في ترجمته أنه يعني تكلم في مساله القرآن وأراد أن يذهب لزيارة الإمام أحمد أراد أن يذهب أحمد. فذهب وكان بينه وبين عبد الله بن أحمد موده فقال أريد أن أن أدخل على على أبي عبد الله على الإمام أحمد فدخل عليه عبد الله على أبي وقال إن, إن هناك رجل يريد أن يدخل عليك قال من هو قال داود قال داود ابن من هو اسمه داود بن علي بن خلف الأصبهاني والالأصبهاني نسبه إلى أمه أمه كان أصبهانيه إنما هو بغدادي وكان مشهور بالأصبهاني فقال له عبد الله داود بن علي البغدادي ولم يقل ايه الأصبهاني فقال داود بن علي بن خلف قال نعم قال لا تدخلوا علي قال يا أبي إنه رجل صالح وتنص ويعني أنكر كل ما نسب إليه قال إن محمد بن يحيى كتب إلي أنه تكلم في القرآن ومحمد بن يحيى أوصق عندي من من داود ابن علي فهو من الذين أنكروا الاحتجاج بالقياس قال ابن عبد البر لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائل أهل السنة و الفقه والحديث في الاحتجاج في نفي الاحتجاج بالقياس في التوحيد يعني لا يجوز أن نقيس أسماء الله وصفاته على على خلقه واتفقوا على الاحتجاج بالقياس في الأحكام الفقهية وخالف في ذلك داود بن علي الأصبهان يبقى المسائل الأدلة المتفق عليها في الجملة الكتاب السنة الإجماع القياس أما الأدلة المختلف فيها يختلف في أهل العلم في الاحتجاج فيها منهم من يأخذ بها ومنه من لا يحتج بها هي مذهب الصحابي شرع من قبلنا الاستحسان العرف اه ال اه الأدلة المختلف فيها مذهب الصحابي شرع من قبلنا الاستحسان العرف المصالح المرسلة سد الزرائع فهذه الأدلة المختلف فيها هذه الأدلة المختلف فيها وسأطبعا سنتكلم عن دليل دليل بالتفصيل وحجة من قال يحتج به وحجة من قال لا يحتج به أما الأدلة العقلية هذه دل أدلة من ناحية الاحتجاج أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها أو أدلة مختلف فيها التقسي التقسيم الثاني الأدلة نحن الآن تكلمنا عن التقسيم الأول من ناحية الاحتجاج وعدم الاهتجاج. قلنا أنها أدلة متفق على الاحتجاج بها وأدلة مختلف على الاحتجاج بها من ناحية العقل والنقل الأدلة تنقسم أيضا إلى قسمين أدلة عقلية وأدلة نقلية أدلة عقلية أدية أدلة نقلية لا دخل للعقل فيها إنما تنقل إلينا أما الأدلة النقلية فهي الكتاب والسنة والإجماع وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي تنقل لنا لا تحتاج إلى إعمال عقل القرآن نقل علينا نقلية نقل علينا لا تحتاج إلى عقل حتى أحصل عليه الإجماع قول الصحابي السنة قبل ذلك شرع من قبلنا أما الأدلة العقلية فهي التي ترجع إلى النظر والرأي وإعمال الفكر كالقياس كالقياس والمصلحة المرسلة والعرف والاستصحاب والاستقراء وسيئة الحديث عن هذه الأمور القياس يحتاج إلى إعمال العقل كيف إعمال العقل؟ مع العقل غير العقل ابتداء لا يثبت دليلا لا يثبت دليلا إنما العقل آلة الفهم ويعود إثبات الحكم لله كيف أعمل عقلي؟ أعمل عقلي هناك شيء طرأ وجد الآن وجد الآن ولا يوجد دليل من كتاب ولا من السنة. أعمل العقل حتى أبحث عن حادثة تشبه هذه الحادثة وأقيس هذه الحادثة على هذه الحادثة اللي حكم الله هذا معنى دليل دليل عقلي دليل عقلي يبقى الآن باختصار الأدلة التي يحتج بها لا اعتبارات تقسم باعتبارات. تقسم باعتبار أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها أدلة عقلية وأدلة نقلية اما من الاتفاق والاختلاف فهي تنقسم الادله متفق عليها وأدلة مختلف فيها أما الأدلة المتفق عليها فهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأما الأدلة المختلف في الاحتجاج بها فهي شرع من قبلنا المسائل المصالح المرسلة مذهب الصحابي العرف الاستصحاب الاستقراء الى الاستصلاح الى الاستحسان إلى غير ذلك مما سيأتي أما من ناحية النقل والعقل فتنقسم الأدلة إلى أدلة نقلية يعني نقلت إلينا بدون إعمال الفكر وأدلة عقلية اي العقل يعمل حتى يستخرج العقل يعمل حتى نستخرج الحكم الأدلة النقلية الكتاب السنة الإجماع قول الصحابه نقل لنا شرع من قبلنا نقل لنا أما الأدلة العقلية التي تحتاج إلى فكر وأعمال للعقل، القياس، العرف، المصالح، المرسلة، وباقي الأدلة مرجع الأدلة، احنا نقول أدلة كتاب، سنة، إجماع، قياس شارع من لا، ولكن ابتداء قبل أن نبدأ في كلام على الأدلة، مرجع الأدلة كلها إلى القرآن كل الأدلة ترجع القرآن كيف ترجع القرآن مصدر الأدلة العقلية والنقلية سواء كان مختلف فيها أو متفق على الاحتجاج بها مرجع إلى القرآن بيان ذلك أن لما كان العقل لا يستقل بإثبات الأحكام هذا العقل لا يستقل بإثبات الأحكام وأن مرجع ذلك للوحي الأحكام حرام حلال صحة فساد معنى رخصة ترجع إلى إلى الوحي لا بد من وحي حتى نحكم على هذه الأمه والوحي إما أن يكون قرآن وسنة وسيأتي معنا أن السنة وحي في مبحث عندما تحدث عن الدليل الثاني وهو السنة السنة وحي يبقى إذن الأدلة الآن وحي و وحي الوحي قرآن وسنة وإنما علمنا أن السنة وحي بدلالة القرآن يعني القرآن من الله هو الدليل. السنة تابعة له وحي السنة كذلك وحي من أين علمت أنا أن السنة وحي قال تعالى ومن عن الهواء هو إلا وحي يوحى فرجع الاحتجاج بالسنة احتجاجت بالسنة عن طريق القرآن الإجماع لا يصح أن أبني أن, أبنى أن أقول بالإجماع إلا بمستند العلم يقولون الإجماع لابد لهم المستند من كتاب أو سنة يبقى صار المرجع إلى القرآن والسنة والسنة, والسنة مرجع إلى القرآن القياس أنا لا أستطيع أن أقيس على أمر معين إلا أقيس على دليل بدليل بالأصل الذي سأقيس عليه لابد أن كله دليل في القرآن أو في السنة يبقى صار القياس مرجع إلى القرآن وكذلك باقي الأدلة ترجع إلى القرآن هذه مقدمة للأدلة التي سنتحدث عنها الدليل الأول هو القرآن الدليل الأول هو القرآن نتحدث عن القرآن بعون الله تعالى في ست نقاط الأولى في المرة القادمة إن شاء الله الأولى تعريف القرآن المبحث الثاني خصائص القرآن الثالث هل في القرآن لفظ غير عربي الرابع القراءة الشازة القراءة الشازة وحكم القراءة بها في الصلاة وحكم الاحتجاج بها هل يؤخذ منها أدلة هل يؤخذ منها حرام وحلال ومكروه وإباحة الخامس المحكم والمشابه السادس أنواع الأحكام الواردة في القرآن احكام الأح... أنواع الأحكام الواردة في القرآن وهل هناك أحكام لم ترد في القرآن هذا ما ما سنتحدث عنه في المرة القادمة إن شاء الله وقبل أن أختم وجه كم سؤال السؤال الأول السؤال الأول ما هي الأدلة المتفق عليها وما هي الأدلة المختلف فيها وما هي الأدلة المختلف فيها اذكر الأدلة المتفق عليها واذكر الأدلة المختلف فيها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب اليك